الحمد لله الحمد لله قاصم ا ل ج ب ا ب ر ة ق ف ر ا وكاسر ا ل أ ك ا س ر ة كسرا وواعد المؤمنين من لدنه نصرا يكشف كربا ويغفر ذنبا ويغيث ملهوفا ويجبر كسيرا ويجير خائفا ويرسل ب ا ل آ ي ا ت تخويفا أ ح م د ه سبحانه و أ ش ك ر ه و أ ت و ب إ ل ي ه و أ س ت غ ف ر ه و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له ش ه ا د ة أ ر ج و ه ا عنده ذ خ ر ا و أ ش ه د أ ن نبينا محمدا عبده ورسوله أ ع ز ه الله بعد ا ل ذ ل ة و أ غ ن ا ه بعد ا ل ع ي ل ة ونصره على ضعف وفرقه ة فعلت أ م ومن ش ر ف ت ك ا ة وذخرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى و الله صلى صحبه عليه ل تبعهم ا ي ن ومن ت ب ع باحسان إ ل ى يوم الدين اما بعد ايها المسلمون بيوت تهدم و أ ط ف ا ل تقتل ونساء تنتهك أ ع ر ا ض ه ن والمسلمون سكارى في غوايتهم والنصر يحلو لهم في ل ع ب ة القدم أ ي ه ا المسلمون لن يجدي الكلام ولن تنفع الخطب إ ل ا إ ذ ا صاحبها الفعل أ ي ن أ م و ا ل ن ا التي لا تصرف للمسلمين أ ي ن سلاحنا الذي لم يصل إ ل ي ه م أ ي ن رجالنا الذين يقدمون أ ن ف س ه م في سبيل الله أ ي ن القنابل والمدافع والسيوف أ ي ن الذين إ ذ ا تقدموا وقالوا لا إ ل ه إ ل ا الله قدموا الروح ر خ ي ص ة لله تعالى أ ي ن أ ه ل ا ل ش ه ا د ة هاتوا سلاحي قد مللت من الخطب ما عاد يجدينا ل ت ك ل م يا عرب ما عاد ي ج د ي ن التخاطب والهرب يا مسلمون وثار في قلب اللهب يا مسلمون وكلنا تحت العذاب بلا سبب أ م و ا ل ن ا في غير ن ص ر ة ديننا في غير ن ص ر ة أ ر ض ن ا في غير ن ص ر ة عرضنا وسلاحنا أ ض ح ى حطب تحت ا ل ط و ا غ ي ت انتحرنا أ و سجدنا أ و خضعنا تحت حكم أ ب ي لهب الله يا جيل الذنب أ و ا ه يا جيش البطولات المجاهد في الكتب هل يخرج ا ل أ ب ط ا ل من ورق الكتب إ ن ي ل ا س أ ل في عتب أ ي ن الملايين التي زادت على عد الرتب أ ي ن السلاح و أ ي ن جند المسلمين أ م ا ل ن ا غير الكذب أ و ما لنا من قائد للدين و ا ل إ ي م ا ن والتوحيد دوما ينتسب إ ن ي لاقسم بالذي برا ا ل ب ر ي ة من عدم و أ ق ا م أ س ب ا ب النعم لن ينصر ا ل إ س ل ا م إ ل ا من تمسك القيم وأقام شرع الله في كل الأمم اقسمت الله ب ان ل ر ح م ب الدين ل العظيم وبالرحيم وبالقوي المنتقم لينصر ل ه ا ي و ح ت إلا ل ا من تكفن ب ع ق د ة و ا ل ي ي ق و ب ا ل ع ز ي منصور ة والهمم الدين ن م و أ ن الكفر مدحور ولو جاروا ولو قالوا ولو قال الظلام فنوره ات وقد كتب القلم معاشر المسلمين ما زالت احداث بلاد الشام تترى وكل يوم تتجدد وكل يوم تفاجئنا ا ر و ق ة ا ل س ي ا س ة بعجائب وغرائب من مشاهد الخذلان والتماوت ل إ ط ا ل ة عمر النظام النصيري الظالم وصدق الله العظيم ضربت عليهم ا ل ذ ل ة أ ي ن م ا ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس والثابت الوحيد في ا ل ق ض ي ة مشاهد القتل والذبح و س ي ا س ة التهجير والعباده و أ ص ب ح الجميع يتحدثون عن المصير وعن المستقبل وما سيكون عليه شامنا في ا ل أ ي ا م ا ل م ق ب ل ة فمن ناظر لشامنا من ز ا و ي ة ا ل أ م ا ن السياسيه والتعلق بنتائج المفاوضات ا ل ف ا ر غ ة ويا ليت لكن ا ل ق ر آ ن أ خ ب ر ن ا أ ن ه ا حال أ ه ل النفاق الذين غرتهم الأماني وتعلموا غرتهم و ل ق و بالاهداب ونسوا أ م ر ربهم وغرتكم الاماني حتى جاء أ م ر الله وغركم بالله الغرور ومن ناظر ن ظ ر ة ي أ س وقنوط وتخذيل وتثبيط و ك ذ ا هؤلاء توجيه ا ل ق ر آ ن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 ولله ع ا ق ب ة ا ل أ م و ر فهم يعملون ويتفاءلون ويتحدثون عن المبشرات ث ق ة بالله مع العمل و ا ل أ خ ذ ب ا ل أ س ب ا ب لتحقيق وعد الله سبحانه وتعالى معاشر المؤمنين إ ن طول أ م د ا ل ق ض ي ة ا ل س و ر ي ة ينبغي الا يكون سببا ل ق س و ة القلوب فقد تطول وتطول امتحانا ولحكم والله غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون فلنحذر أ ن نكون ممن قال الله فيهم فطال عليهم ا ل أ م د فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فعلى كل مؤمن صادق واثق أ ن يردد ما علمنا اياه ا ل ق ر آ ن ت ر ب ي ة و ت و ج ي ه ولما ر أ ى المؤمنون ا ل أ ح ز ا ب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إ ل ا إ ي م ا ن ا وتسليما انه جيل ا ل ق ر آ ن و ت ر ب ي ة ا ل ق ر آ ن فكلما طال ا ل أ م د صار سببا في ح ي ا ة القلوب وتعلقها بعلام الغيوب و ا ل ث ق ة بمبشرات رسول ا ل أ ن ا م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ح ا د ي ث ونصوص بلاد الشام فالحديث عن المبشرات س ن ة وهدي نبوي شريف ح ت ى عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال بشروا ولا تنفروا فالبشاره قبل النذاره وما أ ر س ل ن ا ك إ ل ا مبشرا ونذيرا بل كان صلى الله عليه وسلم أ ك ث ر الناس ت ف ا و ل ا وكان أ ك ث ر ت ف ا و ل ه حين الشدائد والازمات وما موقفه في غ ز و ة الخندق عنا ببعيد فرغم كل الظروف اذ جاءوكم من فوقكم ومن أ س ف ل منكم و إ ذ زاغت ا ل أ ب ص ا ر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ا ل ظ ن و ن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا و إ ذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إ ل ا غرورا رغم كل هذا الوصف المرعب للحال إ ل ا أ ن ه صلى الله عليه وسلم ب ه د و ء ه و إ ي م ا ن ه لم يتردد أ ن يزف للمسلمين حينها بشائر ا ل ن ص والفتوحات إ ذ ا فالحديث عن المبشرات أ و ق ا ت الازمات منهج نبوي وبرنامج عملي حيوي وله أ ث ر نفسي و إ ي م ا ن ي بل هو ض ر و ر ة لا بد منها ل أ ن النهايات ا ل س ع ي د ة التي أ خ ب ر ن ا عنها مالك الملك مهما تخللها من ا ل آ ل ا م و ا ل أ ح ز ا ن والمصائب والالام بل أ ع ج ب من هذا أ ن جاء التوجيه الرباني القراني لرسوله صلى الله عليه وسلم بالا يتعجل حلول العذاب بالكفار رغم ش د ة معاناته فقال الله تعالى لا تعجل عليهم إ ن م ا نعد لهم عدا فالله تعالى هو من يعد ا ل ن ه ا ي ة لهذا الظالم فلا تعجلي يا شام على من ظلم لا تعجلي على من أ س ا ء لا تعجلي يا شام على من قتل وشرد ودمر فالله بالمرصاد وهو من يقدر ن ه ا ي ة الظالم متى وكيف ولا تحسبن أ الله غافلا عما يعمل الظالمون ف أ ب ش ر ي يا شام بهلاك بشار ويا شام لا تتعجلي بهلاك النظام ف إ ن الله يعد له عدا ولكنكم تستعجلون ها هي شام البشائر تلوح فالبشائر تلوح و إ ن ت أ خ ر النصر تلوح و إ ن ت أ خ ر التمكين شام البشائر رغم أ ن ف الشانئين رغم الظالمين والمثبطين شام البشائر تلوح من جهتين ا ل أ و ل ى من ج ه ة النصوص ا ل ن ب و ي ة و ا ل ث ا ن ي ة من ج ه ة الوقائع والواقع الذي نعيشه ونراه أ ي ه ا المسلمون يا أ ه ل ن ا في بلاد الشام لقد جاء الكثير من النصوص ا ل ن ب و ي ة تبين فضل الشام وتحمل في طياتها ا ل ب ش ا ر ة والتمكين مهما طال الزمان ومهما ت آ م ر ا ل س ا س ة و ا ل إ ع ل ا م ومن المهم أ ن نؤكد أ ن المنهج الصحيح أ ن لا ننزل هذه النصوص على زمان بعينه او ح ا د ث ة ما فلسنا مطالبين بتحقيق هذه النصوص على الواقع الذي نعيشه والذي تعيشه الشام ا ل آ ن لكن يكفينا أ ن ه ا بشائر ث ا ب ت ة ستتحقق مهما طال الزمان فهي إ ع ج ا ز نبوي واطمئنان للمؤمنين بالنصر والتمكين وهي دليل وبرهان ل ل م ظ ا ه في الطريق وبذل الوسع في أ س ب ا ب النصر مهما كانت التضحيات ومن هذه النصوص النبويه التي جاءت بالبشائر ما جاء في مسند أ ح م د عن, عن زيد بن ثابت قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال طوبى للشام طوبى للشام قلت ما بال الشام قال ا ل م ل ا ئ ك ة باسطوا ج ن ح ت ه ا على الشام و أ خ ر ج أ ح م د وغيره عن عبد الله بن حواله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن فقال رجل فخر لي يا رسول الله إ ذ ا كان ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالشام عليك بالشام عليك بالشام فمن أ ب ى فليلحق بيمنه وليسك من غدره وقال صلى الله عليه وسلم ف إ ن الله قد تكفل لي بالشام و أ ه ل ه قال ر ب ي ع ة فسمعت أ ب ا ادري سيحدث بهذا الحديث يقول ومن تكفل الله به فلا ضيعه له فلن تضيعوا ربي يا اهل الشام ف د و ا الى قضيتكم وتضيعها فحسبكم أ ن الله قد تكفل ببلادكم فعودوا ل ل إ ي م ا ن الذي شهد به لكم رسول ا ل أ ن ا م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ففي مسند الشاميين للطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ل ا إ ن ا ل إ ي م ا ن إ ذ ا وقعت الفتن بالشام ولن يخذل بلد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم بارك لنا في شامنا وعن أ ب ي الدرجاء رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ف ص ط ا ط المسلمين أ ي ح س ن المسلمين الذي يتحصنون به يوم ا ل م ل ح م ة بالغوطه إ ل ى جانب م د ي ن ة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام وعن أ ب ي امامه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوه الله تعالى من أ ر ض ه الشام وفيها صفوته من خلقه وعباده وليدخلن ا ا ل ج ن ة من أ م ت ي ث ل ة لا حساب عليهم ولا عقاب فهذه النصوص ا ل ن ب و ي ة تؤكد شام البشائر وكفى بها لتدخل ا ل ط م أ ن ي ن ة في قلوب المؤمنين على بلاد الشام مهما كان مكر اعداء ا ل إ س ل ا م فوحي السماء يوقظ القلوب الغافله بان الملائكه باسر اجنحتها على الشام وان الله قد تكفل لنبيه بالشام واهله وان الايمان والبركه في الشام وانها هي حصن المسلمين الذي يتحصنون به وانها هي صفوه الارض وفيها صفوه الخلق فاي فضل واي كرامه واي بشائر اعظم فابشري يا شام البشائر وربما قيل أ ي ن هذه البشائر من الواقع وما يجري على ا ل أ ر ض من أ ه و ا ل تشيب لها الولدان ومصائب جعلت الحليم حيران وهو قول له مكان ولا شك يحتاج لبيان فنحن في زمن ضعف فيه الايمان ف أ ص ب ح لا بد من برهان يراه العيان أ م حسبتم ان تدخلوا ا ل ج ن ة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم ا ل ب أ س ا ء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى نصر الله أ ل ا إ ن نصر الله قريب وقول الحق حتى إ ذ ا استياس الرسل وظنوا أ ن ه م قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين يا الله ما أ ع ظ م ت ر ب ي ة ا ل ق ر آ ن ل ل إ ن س ا ن إ ن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أ و أ ل ق ى السمع وهو شهيد فوالله رغم ا ل آ ل ا م إ ل ا أ ن بشائر الواقع ك ث ي ر ة م ح س و س ة و م ش ه و د ة تتناغم مع بشائر ا ل ح د ي ث أ و ل ه ا ع و د ة ا ل إ س ل ا م إ ل ى حقيقته بدل ا ل ص و ر ة التي كان يعيشها الكثير من المسلمين خ ا ص ة في بلاد الشام فقد تغيرت أحواله اناس وشباب كانوا يترنحون وفي البارات يتراقصون فعادوا للطريق بعد غ ف ل ة وكثير منهم ل ل ش ه ا د ة يطلبون بل سمعنا ا ل آ ب ا ء و ا ل أ م ه ا ت يدفعون بفلذات أ ك ب ا د ه م للساحات بصبر و ذ ب ا ت عجيب و إ ذ ا استشهدوا سمعناهم للتهاني يتساقون إ ن ه ا ح ق ي ق ة الايمان و ص ن ا ع ة ا ل ق ر آ ن ل ل إ ن س ا ن ثاني بشاير الواقع ا ل ع ز ي م ة والتحدي و ا ل إ ص ر ا ر الذي نراه في نفوس الشعب السوري رغم ش ن ا ع ة ا ل أ ح د ا ث فلم نسمع شعبا يرقص على ترانيم الموت ويغني أ غ ا ن ي الموت وبصدور ع ا ر ي ة أ ت د ر و ن معنى هذا معناه أ ن الناس هناك تخلصوا من الوهن الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا و ك ر ا ه ي ة الموت فالنفوس هناك أ ص ب ح ت تطلب الموت وتتمناه ش ه ا د ة ولا شك أ ن هذه ب د ا ي ة ا ل ح ي ا ة للتخلص من تدعي ا ل أ م م على هذه ا ل أ م ة ثالثا ع و د ة ح ق ي ق ة التوحيد وتجريده في قلوب المسلمين ف أ ص ب ح الالتجاء والسؤال لله وحده أ ص ب ح ت ا ل ا س ت ع ا ن ة بالله وحده يا الله ما لنا غيرك يا الله لن ن ر ك ع إ ل ا لله شعارات لغرس اليقين ب أ ن النصر بيد الله وحده متمثلين قوله تعالى وما ن نصر إ ل من عند النصر ل ه و م ن إ ل ا من عند الله العزيز الحكيم فنصركم بالله بالرغم من ضعفكم لا ب ش د ة ب أ س ك م أ و قوتكم رابعا من بشائر الواقع فضح المخطط الفارسي ع ل ا ن ي ة لكل أ ح د ف أ ب ى الله أ ن يظهر لكل أ ح د الحلم ب ع و د ة د و ل ة فارس لقد أ ص ب ح جليا أ ن ما يحدث في أ ر ض الشام حرب ع ق ا ئ د ي ة وعندها فسوريا هي خط الدفاع ا ل أ و ل لنا و ل أ ر ا ض ي ن ا ولسائر بلاد المسلمين فما يجري على أ ر ض بلاد الشام من ذبح بالسكاكين والسواطير و ا ق ت ص ا ب للحرائر تصرخ فينا إ ن ه م وان يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا أ ب د ا كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إ ل ا ولا ذ م ة يرضونكم ب أ ف و ا ه ه م و ت ا ب ا قلوبهم و أ ك ث ر ه م فاسقون م ن بشائر الواقع ح ي ا ة قلوب الناس و إ ح ي ا ء الهم و ا ل ه م ة و ا ل ص ف ا ء الشهداء والتمحيص و ر ف ع ة الدرجات للجرحى و ا ل أ س ر ى فقد أ ح ي ت ا ل أ ح د ا ث القلوب ا ل غ ا ف ل ة و أ ص ب ح الجميع يحمل هم الدين و ا ل أ م ة ف ت أ خ ر النصر ينطوي على, كثير على خير كثير لا يعلمه إ ل ا الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم عجبا ل أ م ر المؤمن إ ن أ م ر ه كله خير وليس ذلك إ ل ا للمؤمن إ ن أ ص ا ب ت ه سراء شكر فكان خيرا له و إ ن أ ص ا ب ت ه ضراء صبر فكان خيرا له فالمؤمن على كل حال يحتسب ا ل أ ج ر على الله تعالى حتى حال انتظاره للفرج ف س ن ة الابتلاء م ا ض ي ة والدنيا ب أ س ر ه ا امتلاء وامتحان الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة ليبلوكم أ ي ك م أ ح س ن ع م ل وهو العزيز الغفور سادسا من بشائر الواقع ومن أ ه م ه ا ت ق ا ر ب و ت ر ا ص ا ل م ع ا ر ض ة ا ل س و ر ي ة فهي من أ ه م الحكم التي نتجت عن ت أ خ ر النصر ش د ة الهول و ف ض ا ع ت ه قربت القلوب و ا ل أ ف ك ا ر و أ ص ب ح ا ل آ ن أ م ر ه م أ ف ض ل بكثير ن س أ ل الله أ ن يتم لهم ذلك ولعل هذه توطئات ل ت ق ر ي ب وجهات النظر و ت أ ل ي ف القلوب ل م ص ل ح ة أ ر ض الشام وللمسلمين في المستقبل القريب إ ن شاء الله وفي ا ل ق ر آ ن معان وارشادات و أ ل ف بين قلوبهم